ما بحبش حد إ ل ا أ ن ت ولا نفسي ك م ن يا حياتي من بعد ما حبك وحده غ ط ى على حب اللذاتي حبك شارل أ ن ا كانها الحنية وصبحت كل ك ا ن ي ما بحبش حد إ ل ا أ ن ت